أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَزِينُوا كِتَابِنَا الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ما نعبدهم إلا ليقذبونا إلى الله ذلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب أراد الله أن يتخذ ولدا الصفا منا يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّهُ يَجْمِيلِ أَجْلِ مُسَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قَالَ قَوْمِ مِنْ نَفْسِهِ لَحِدَثٌ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَزَلَ لَكُم مِنْ الْأَلْعَامِ ثَمَالٍ يَتَزَلَّقُ يخلقكم في بطون أمماتكم خلقا من بعد خلق خلق فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذر وازرة ثم إذا خوله ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعلني له أنددا وجعلني قليلا ان انك من أصحاب النار ان هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربي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 وَأُمِنْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَمْوَالَ فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وأهليهم يوم القيامة ألا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 أشير العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هؤلاء الذين فداهم الله وأولئك هم أولى العباد أَفَمَنْحَطَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تم فَمَن حَطَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَعَنْتَ تُقْدِمُ فِينَا لَامَكِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ ظُلَمٌ مِنْ فَوْقِهَا ظُلَمٌ مِنْ فَوْقِهَا ظُلَمٌ نَبِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا وَعَدَ اللَّهُ لَا خِيفَ اللَّهُ الْبَعَادِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور للرب فويل للقاسية قلوبهم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابعا مفالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به لمن يشاء ومن يغلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين كذب الذين من قبل فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد فَأَمَّا الْمَثَلُ وَرَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا رَجُلًا هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 أليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يظل الله فما له من هذه ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله 124. أو أرادني برحمه هل هم منسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم مني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يَا حِيرٌ عَلَيَّ عَذَابٌ مُقِيم إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اسْتَدافَ لِنَفْسِهِ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا منه شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأذت قلوب الذين لا يؤمنون وإذا ذكر الله وحده شما عزلت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل لا هم مفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة أن أنت تحكم بين عبادك، أنت تحكم بين عبادك فيما قالوا فيه يختلفون، ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميع ومله معه ومله معه لفسدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدلهم. الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به فَقَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَنْ كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصْابَنَ سَيَأْتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا أُولَئِكَ سَيُصِيبُونَ سَيَأْتُ سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يكم العذاب ثم لا تنصرون أحسن ما أزيل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتته وأنتم لا تشعرون أن تقولن يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أن تقول يا حسرة على ما فردت في جنب الله من المستقرين أو تقول حين ترى العذاب له أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها والتكبر وكنت من الكافرين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 وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون اللهم خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السما والارض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قُيِّعَ فَعِيرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ رُوحِي إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ لِقَبِيلِكَ لَئِن لا يحبطن عملك، ليحبطن عملك، ولا تكونن من الخاسرين، بل لا يفعّبد لكم من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما عم نشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا وهو مبعث الكذاب وجيئ ابن نبي وجيئ ابن نبي والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها ففتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلون يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُنَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَبَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِلْبُ خُدُوَ أَبْوَابَ دَهْنٍ مَا خَالِدٍ بسم المتكبرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى جاءوا ففتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ فَلَنْ تَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَنَّتِنَا بَخَالِدِينَ فَرِثْمَتُ السُّوءِ الْمُتَكَبِّرِينَ وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرأ حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم قبضتم فدخلوها خالد قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وعورتنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشأ فنعم أجل العاملين وقالوا الحمد ري صدقنا وعدا واورثنا الانفنت تذوا من الجنه حيث نشا فنعمه اجر العامل وترى الملائكه تحافين من حول العرش سبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين